والدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. بَدَّمَّا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَدَانَا وَلَا تَجْعَلِ الْمُصِيبَةَ فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مصيرنا، اللهم اعترق رقابنا من النار، اللهم اعترق رقابنا من النار، اللهم اعترق بنا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات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 وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين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 التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم ألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية اللهم ألبسه وولي عهده لباس الصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والقلة والعيلة والغفلة اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء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 وحب المساكين وأن تُوفِر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإلى أردت فتنة في قوم فقبضنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأدمن نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم من أرادنا وأراد ألفتنا بشر فاصرفه عنا اللهم ورد كيده في نحره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي فناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد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 من إعادة نسخ الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته